ربي سألتك أن تكون خواتمي آه أعمال خير في رضاك إلهيا ربي رجوتك لا تؤخذ زلتي فأنا يا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك. سألتك جنة عرض الفضى وبطول جودك يا ملك منالي ويكون قصر الخير ملكي يوم أنت بياض أعمال فأخلد عالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضا وبطول جودك يا ملك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أنت بياض أعمال فاخلد عاليا في جنة الفردوس رابي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما. بقراب أرض طهرتي وبكل ما ملك الفؤاد وما لي أفديهما بقراب أرض طهرتي وبكل ما ملك الفؤاد وما لي في جنة بِرْدَوْ سِرّبِي مَسْكَنِيك لَبِّي إِلهِي فِي الْجِنَانِ سؤالي لا تَجْعَلِ اللَّهُمَّ شَيْطَانَ الْهَوَى فِي طَرْفَةٍ مِنْ عَيْنِ تُوكِلُهَا لا تجعل اللهم شيطانا الهوى في طرفة من عين توكلها يا ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين طبيعت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين يا رب زدني من علومك وهدني سبل اليقين وأن ارفعادي بالهدى والخير والحق المبين